وَأَنْفِقْ فِي حِلِّ الْأَيَّامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ دافث الذين لا يجدون لكاحا حتى يؤنهم الله من فضله والذين يبلغون الكتاب منا من ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي لَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَنِ الْغَايَةِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 مَدَنُونُ بِهِم كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِحْبَاحُ فِي زُجَاجٍ أَسْجَاجَتُكَ أَنَّهَا كَوْكَبٌ ذُرِّيٌّ يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ كَانَتْ زَيْتُهَا يَكادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهَا رُوحٌ عَلَى نور إِنَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سهو يسبح له فيها بالغدو والآصال